فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ضو الن الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اوليائه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوا ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يثارعون في الق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 فَسِيحِم انما نوم ليهم انما نوم ليهم ليدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حث تا يميز القبيس من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسوله ما يشاء فأمنوا بالله ورسوله وإئت من اتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُقَوَّضُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ